وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ الْنَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُيَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ